بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج مذكريه فاجعلناه سميعا بصيرا إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَيَوْمٌ كَبِيرٌ إِنَّ مَن شَاءَ إِنَّا, إنا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورًا أَيَ لَيَشْرَبُ بِهَا إِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُؤْثُونَ بِالنَّجْرِ وَيَقَاعُونَ يَوْمًا كَانَ شِدُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُقَامُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ مِسْطِرًا وَيَكِينُونَ وَالْأَسْفَارُ إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نفاكم من ربنا يوما عبوسا صنصا سَيَقُومُ اللَّهُ مُصْدِعًا بِنَجْمِ الْيَوْمِ وَلَاحِقَهُم نَضْرَةً وَسُرُورًا وَأَجَزَّهُم دِينَاً فَضْرُ جَنَّاتِ النَّدْوِ وَحَرِيرًا مُتَكَسِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَأَذَامِيَةَ الْجَالِيلِ نُجُلَاهَا وَذُلِلَتْ خُطُوكُهَا تَذْلِيلًا وَيُقَاتُ عَلَيْهِمْ بِأَلِيَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ وَأَسْوَابٍ كَانَتْ خَوَارِيرًا وَأَمِيرًا مِنْ تِبْصَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ويشقون فيها كأسا كان رزا جهازا جديلا عيلا فيها تسمى كنسبيلا ويطوف عليهم مهدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت كم رأيت نعيما وملكا كبيرا عابلهم سياب سندس خضر وإستبرق وحل وساور من فقبة وفقاهم ربهم شرابا ضرورا إن هذا كان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 واذكر اسم ربك بكرة وعطيلا ومن الليل فاشجد له وتدخه ليلا طويلا إن هؤلاء يشبون العازلة ويدعون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشببنا أسرهم وَإِذَا شَاءَ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ بَدِيلٍ إِنَّمَا ذَلِكَ كَذِبٌ كَذِبٌ فَمَنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَدْرُكُ مَن يَشَاءُ فِي رَسْمِهِ وَالظَّالِمِينَ عَدَّنَهُمْ عَذَارًا لِلَّهِ